نِسْوَانٌ وَتُمْ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ عَزِيزٌ تُرَاوِدُ فَتَاهَا نَفْسُهُ قَدْ شَافَهَ فَلَمَّا مَا بِمَكْرِهِنَّ بِمَكْرِ هِنَّا أَوْ سَلَم إِلَيْنَا وَآتَذَن لَهُم مُدَّكَا وقالت وقالت خوج عليك فما هو أين ظل أكبرناه وقد فَلَمَّا pa na san di mangin na a la تَكَأَنَّ وَآتَتْ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ كَانَ وَقَالَ تخرج my love يا طف ما عرف يا جن مر قرنا عاش سالي اللهي ما